الدعوة والدعاء كلما قام الناس بسنة قال من الحكمة هل لا تفعل الآن الحكمة هي العلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم الحكمة هي العلم وأنزل عليك الكتابة والحكمة ف والفهم ف الحكمة هي العلم ما هو بالحكمة أنك تترك الأمر بالمعروف أنها منكر دعوة إلى الله وأن تقدر على شيء من ذلك تقول هذا حكمة لا ما هو حكمة ذلك نعم استغربنا عدم افتتاح هذا اللقاء المبارك بقراءة ما تيسر من القرآن ما حكم قراءة القرآن في مثل هذا اللقاء هو نحن والحمد لله مجلس العلم هو عمل بالقرآن هو عمل بالقرآن إن حصل قراءة قرآن فبها ونعمة وإن لم يحصل فنفس المجلس هو عمل بالقرآن وتفسير لما جاء في القرآن نا. لكن جريان العادة عند بعض الناس أن في كل لقاء لازم يفتتح بالقرآن طيب هذا شيء طيب إذا حصل وهو طيب أحسن الله. يقول ماذا تنصحون بعد التخرج من هذه الجامعة يعني كل كلامنا راح بدون فهذا <تصفيق> بعد التخرج وقبل التخرج ننصحكم بنشر الخير والدعوة إلى الله تعليم الناس نعم. هؤلاء الذين اجتمعوا سماحة الشيخ في هذه القاعة وفي القاعة الخلفية وامتلأت بهم هذه القاعة والقاعات وايضا امتلأ بهم المسجد كلهم جاءوا ليستمعوا إلى هذا الحديث المبارك إن شاء الله وهم على خير قد أحبوا هذه الجامعة وأحبوا هذه البلاد وعلماء هذه البلاد سيرجعون بإذن الله عز وجل دعاة خير ومشاعر هداية على منهج قويم سديد نسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا الخير والمثوبة على ما قدموا وأسسوا هذه الجامعة المباركة على منهج قويم لهذه السنوات الطوال ولا زالوا بل يتعاهدونها بأقوى ما يكون رعاية وتوجيها وتسديدا ودعما فنسأل الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خيرا على ذلك وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز سمو النائب الثاني الأمير مقرم بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا والشكر لسماحتكم على رقائكم بطلاب هذه الجامعة وبنائكم من هذه الجام... من أبناء هذه الجامعة المباركة ونحن إن شاء الله موعودون على أن يتجدد هذا اللقاء في المرات القادمة إن شاء الله على خير شكراً للجميع وشكراً لسماحتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامة.